بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث فيهم الأممين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 والله لا يهدي القوم الضالين اوليا ايها الذين هدوا ان زعمتم انكم ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت ان كنتم صادقين